الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. اصدق الله ايها يسر يشرفوانه ان يقدموا لكم ما هذا الشريف. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نشهد وحمده يليق بذاته ووصل وسلم على سيدنا الله وسلام وبعد تعلمون ان شاء الله تعالى ان الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سوره النور وما زلنا نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما نقول وبما نسمع انه سميع مجيب الدعاء كما نساله سبحانه وتعالى ان ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون كما قلنا آنفا إن هذه السورة الكريمة قد تكفلت بذكر حد من الحدود ألا وهو حد الزنا ثم ذكرت حدا اخر يرتبط بهذا الحد وهو حد القذر وكان لابد وان تاتي الايات بعد ذلك لتبين لنا طرق الوقايه من الوقوع في الزنا وكذلك لتغلق الابواب على الاخرين حتى لا يكون لاحد مغمض ولا مطعن فيقذف الاخرين لادنى شبهه فجاءت لتغلق باب الشبهات وجاءت لتقي المسلمين الوقوع في الزنا فجاءت آيات الاستئذان ثم عقبها الله سبحانه وتعالى بالايات التي جاء فيها الامر بغض البصر وجاء الخطاب اولا للذكور وللرجال على حدتهم كما سيأتي بعد ذلك الأمر للاناث على حدثهم فجاء قول الله سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ خروجهم ذكرنا بعض النقاط اللغوية التي تتعلق بهذه الآية ثم انتقلنا إلى الأحكام والفقهيات فقلنا إن الشرع الزم الرجل أن يغض بصره عما حرم الله وفي راس ذلك أن يغض بصره عن العورات فكان لا بد وان يعرف الرجل ما هي العورات التي ينبغي أن يغض البصر عنها ومن أجل هذا حددنا اولا عوره الرجل لأن كثيرا من الرجال يتساهل ويخلع ملابسه أمام الآخر بل رأينا حتى في منتديات الأندية كما يقولون يستحمون في مكان واحد يبصر بعضهم بعضا وهذا أيضا مفتاح من مفاتيح البلاء ويؤدي إلى ظهور فاحشة نعوذ بالله منها وهي فاحشة كل واضح وهي وان كانت عند البعض اشد من الزنا وعند البعض اقل وعند البعض تساوي فهي لا تقل ضررا ولا خطرا ولا جرما عن جريمه الزنا والعياذ بالله ان لم تكن اشد كما قلت ثم بعد هذا انتقلنا الى تحديد عوره المراه التي ينبغي ان يغض الرجل بصره عنها وهذا تقل إلى أن ذكرنا الشروط التي ينبغي أن تتوفر في ذي المرأة ونحدد عورة المرأة وقد رأينا أن بعض راى أن جسد المرأة كله عورة ما ينبغي أن يظهر منه شيء على الإطلاق وما ينبغي أن تنظر إلى شيء منه على الإطلاق حتى ولو كان الضفر كما قال الإمام أحمد عليه رحمه الله وراء البعض الآخر أن جسد المرأة عورة عدا الوجه والكفين وهذا هو الخلاف الذي كان قديماً وما زال حديثا وأعتقد أنه لم يحسم حتى الآن ولكن كما قلت الأراء لم تقف عند حد هذين الرايين ولكن كما تعلمون نحن في عصر للحلال والفساد الذي يسمونه مع عصر التقدم والرقي فنتج عن هذا أن ظهر رأي آخر رأهن أن غطاء الوجه واليدين ومحرم على المرأة وأن فاعلة ذلك آثمة كما ذكرنا في اللقاء الماضي فقلنا هؤلاء كلاب ينبحون لا يلتفت إلى اقوالهم ولا يعتد بخبلهم هذا وتصاولهم على الإسلام فلسأ الله سبحانه وتعالى أن يدرأهم في نحورهم إنه سميع مجيب الدعاء وهناك رأي ثالث رأى أن وجه المرأة يجب أن يغطى إذا كانت شديدة الجمال والوجه يفتتن به أو كان الوقت وقت فتنة وكان لا بد وان نقف مع الاراء الثلاثه التي تدور في فلك الشرع وهو من اوجب غطاء الوجه واليدين من راى عدم الوجوب وان كان راى استحباب ذلك وسنيته وان المراه اذا ما فعلته اثيبت عليه وراي من راى انه يجب على المراه ان تغسل رحلها إذا كان الزمن والوقت وقت فيتنا أو كان وجهها مستثن به أما القول الرابع وهو القول الفاسد الذي ظهر وحرم هذا فاعتقد أننا قد رددنا عليه في اللقاء الماضي بما فيه الكفاية كان لابد أن نقف مع أدلة كل فريق من أصحاب الآراء المحتدلة كما قلت وكان لابد أن نقف أولا مع رأي الذين قالوا بوجوب غطاء الوجه والكفين ولا اود أن أقول بداية نحن سنعرض للأدلة دون ليلها أو تعصب لفريق من الفرق الثلاث لأن العصبية لا تؤدي إلى خير وليل الأدلة فيه نوع من التعسف والتشدد الذي لا نقبله من أجل هذا سنقول أو سنذكر أدلة كل ممتهى للوح والصلاح والحيدة ثم سنذكر ما نراه راجحا ان شاء الله تعالى إن كان يعجبك بها ونعمل، وإن لم يكن فلتعدنا عبنا معك قل معلش شخصنا شايد إن رأي الأولان أفضل أفضل يعمل بيهن يعمل ولذ وينزم نفسه بيهن تا. ولكن لا تنزمني أنا ولا تنزم الآخرين أما عن رأي الأول وعن أدلته فهو الذي يرى وجوب طغطية الوجه والكفتين وكما قلت لهذا الرأي أدلته من القرآن ومن السنه اما الادله من القران فقلنا إنهم اولا يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يرنين عليهن من جلاب جلابيبهن ذلك اذن أي عرف فلا يؤذيك وقال هؤلاء إن النظر إلى ما قيل بعد نزول هذه الآية وما فعله النساء صحابة من الأنصار وما ذكرته أم المؤمنين عائشة وماذا فعل وأن كلمة الإذناء اصلا هي الرسائل من علو إلى سفر كل هذا يؤكد أن الوجهة ينبغي ان يغطى وهو داخل في الأمر بالابناء ثم انتقلوا إلى آية ثانية وهي فو الله سبحانه وتعالى وليضربنا بقمرهن على جيوبهن. قالوا إن الجيب في الفتحات التي تكون الثو فكل ما هو مفتوح ينبغي أن يغطى وينبغي أن يستطع وأما الآية ولا يدين دينتهن الا إلا ما ظهر منها فأقوال السلف كابن مسعود وغيره تشير إن إلا ما ظهر منها أي ما كان بغير خاطرها بفعل الهواء وما شبه ذلك ولا يدخل فيه القصد ولا العمد بأي حال من الأحوال أضغط إلى هذا ايضا أمر الله سبحانه وتعالى لزوجات نبي عليه وعلى آله صلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهن أن الله سبحانه وتعالى أمر صحابة أبوان الله تعالى عليهم اجمعين فقال واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من ورائه حجاب قالوا وكان تفسير الحجاب هو اما الحجاب حجاب المكان واما حجاب الثوب فينبغي المرأة ان تحتجب حجاب المكان ان لم تكن محتجبه بثوبها بمعنى انها إذا سئلت أو طلب منها شيء وهي غير ملتزمه بحجاب الزي لا بد وان تلزم نفسها بحجاب المكان فاذا ما خرجت ينبغي ان تلزم نفسها بحجاب الزي وراينا ام المؤمنين عائشة كما جاء الحديث الصحيح وهو عند البخاري وغيره انها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات غزوة بني المصطلق وهي التي كانت فيها أيضا حادثة الإف كيف لما أرادت ان تقضي حادثها خرجت متخفيه بحيث لا يراها أحد ولذلك حملوا هودجها ولم يتشعر غيابها وكانت لم تحمل اللحم بعد. وقالت النتيجة انهم ساروا وتركوا أم المؤمنين عائشة فلما عادت لم تجد أحد هذا يدلل على مدى حرصها التخفي وعدم الظهور لأي أحد من المسلمين قال هؤلاء إذا كانت زوجة النبي بنص القرآن هي محرمة على ذكور الأمة وهي ام لذكور الامه شرعا بنص القرآن وأزواجه أمهاته، فإذا كانت هي الأم وهي لها هذا الحق وهي في الأرض محرمة على ذكور الأمة وزوجات النبي مشهود لهم بالطه والعفاف. والصحابه رضوان الله تعالى عليه اجمعين يغلب عليهم ذلك الطه والعفاف واقول يغلب ان منهم من وقع في ولكن في النهايه يغلب عليهم الطه والعفاف ومع هذا ألزم الله زوجات النبي بالحجاب فما بالك بمن هي دون زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بالك بمجتمع غلب شره على خيره وغلب فساده على شرفه وعفافه، فيكون أو تكون المرأة في الوقت الحالي أو بغير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأولى هذا أمر ليضيف إلى هذا أيضا حديث آخر أو حديث آخر حتى يصح تعبيري غوياً يضيف إلى هذا حديثا آخر بعد أن تدل بهذه الآيات القرآنية وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غالباً لم أشر إلى يعني مرجح هذه الأحاديث ما يذكر وما سوف تسمعه كلها أحاديث صحيحة إن شاء الله تعالى منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عوره إذا خرجت استشرفها الشيطان بمعنى أن المرأة حينما تخرج من بيتها الشيطان يكون ملازما لها لماذا لأنها تشكل نقطة ضعف عند الرجال فهو يلازمها حتى يحاول جاهدا يلفت إليها انظار عفاء النفوس وما شابه ذلك وحتى يسول لها ويسول للرجل حتى بمجرد أن يقع البصر على البصر يقول له ما نظرت إليك إلا اعجابا بك ويقول لها ما نظر إليك إلا إعجابا بك وما إلى ذلك فهي تعتبر من باب مصائب الشيطان بالنسبة للرجال فالحديث يقول المرأة عورة قال أصحاب هذا الراي القول واضح وظاهر وبين المرأة عورة كلها ام بعضها كلها أم بعضها الواضح أن الرواية تشير إلى المرأة بتمامها ولم يستثني منها شيئا على الإطلاق فيدخل في هذا الوجه ويدخل في هذا الكفال ولا يستثنى من جسدها شيء على الإطلاق لأن الرواية شملتها كلها هذا حديث وهذا نص صحيح استدلوا به. يستدلون بحديث آخر هذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما جاء من طريق أم المؤمنين عائشة وجاء من طريق عبد الله بن عمر جاء من طريق غيرهما النبي عليه وعلى آله صلاة والسلام كما تقول أم المؤمنين عائشة نهى المرأة المشرمة عن أن تلبس النقاب أو القفازين قالوا معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المراه المحرمه من ان تلبس نقاب او ان تلبس خفازين هذا يعني ان الاصل في المراه انها تلبس هذين الشيئين بدليل ان الشرع قال لها لما تقول جبت وانت محرمه لا خلاعي دول يبقى الاصل ايه الأصل إيه؟ الأصل أنها تكون لابسة ومرتديه لهذين الشيئين وقت أن تكون محرمة فالشرع يقول لها لا ليك إن شاء الله تعالى اللغسة فاخلع النقاب اخلع القفازين فدول مما يحرم عليك أو مما وانع الإحرام كما يقولون فالاصل أنها ملزمة أو الزمة أو هي ملتزمة بهذين الأمرين ايضا بتأتي رواية أخرى وهذه الرواية اخرجها الحاكم في مستدركه وهي رواية صحيحة أسماء رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة الأجمعين تقول كنا نغطي وجوهنا ونمشط شعورنا ونحن محرمات قبل ذلك يعني عايز تقول ان احنا في الاحرار قبل ما ننهى عن النقاب وعن الكفازين كنا بنعمل ايه في الوجوه كنا ايه كنا نغطي وجوهنا فقالوا ان الاصل مرأة كانت تغطي وجهها بمن ضمن الروايات اللي بيرضي بيها على دكتور البهايم اللي بيقول اني ما علمنا واحدة من ولا من الثلاثيات كانت تغطي واجهل وهو طبع لانه بيقول ما علمنا طبعا لانه جاهل هيعلم منين هيعلم منين فجاهل فكونوا ما علمنا هو ما علم لكن عدم علمه لا ينفي حدوث الهيه حدوث الشيء يعني لما يجي اعمى يقول لي انا مش شايف الشمس ده مش معنى كده ان ما في الشمس لا هو اللعبة لكن الاصل ان الشمس موجودة فزي ما قلت إن أيضا كلام أسماء رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة اجمعين يدلل على أن الاصل في المرأة المسلمة أنها كانت تغطي وجهها هذا أيضا دليل هناك حديث آخر أيضا في صحيح مسلم وهو أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابه اجمعين ام المؤمنين عائشه بتقول يعني كنا إذا خرجنا محرمات فجاء ركب فحازونا سدلنا على وجوهنا فاذا جاوزونا كشفنا وده دليل على مدى حرص المراه على تغطيه وجهها ولا يرى وجهها احد من الرجال المراه المسلمه صحيح وهي محرمه نهيت عن تغطيه الوجه عن النقاب قالوا ولكن يجوز لها السابق يعني طرح اللي هي لبساها تروح حملها على وجهها مغطيه بها تسدل على وجهها تغطي فيجوز لها جد إيه ايه ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وعن الصحابه اجمعين بتبين مع ان لها رخصه كشف الوجه وهي محرمه بل هي ماموره بهذا ولا اقول رخصه هي ماموره بهذا انها تكشف وجهها وهي محرمه ومع هذا الحياة كان يمنعها ويمنع الصحابيات لانهن قد اعتاد ان لا يكشفن وجوههن كانت الى ما حاذ بهم يعني جف محاذاتن ركب به رجال فحتى لا تقع ابصار الرجال على وجوههن كنا يسدلن على ايه على وجوهن فاذا ما جاوزهم الركب عدنا فكشفنا هنا. فقالوا هذا أيضا يدل على ان كان الأصل عند المرأة أنها تغطي وجهها وأنها معتادة أن تكشف وجهها أمام الرجال هذا دليل آخر ياتي بعد هذا دليل وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الخضة أهل النبي صلى الله عليه وسلم قال للخاطب انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما وفي رب انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه أحد الصحابة وذكر له أنه قد قام بخطبة امرأة فسأله أنظرت إليها فقال لا وهذا كان يعني أن هذا الرجل يعرف تماما أنه لا يحل له أن ينظر إلى المرأة ولا حتى إلى هذا الوجه والذي هو يكون في موضوع الزواج بالدرجة الأولى محل الايه محل النظر إذا شيء عايز تشوف وجهه مش كده اهم شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نظرت إليها قال لا قال انظر إليها فانه أحرى أن يؤدم بينك فقالوا هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للخاطب في أن ينظر إلى وجه من أراد أن يخطبها ومعنى أنه رخص إذا الأصل لا يرخص إلا في الشيء الذي وفي الأصل ممنوع إلا في, إلا في, في الشيء الذي هو في, الأصل في الأصل ممنوع بل كما قلت لكم في رواية مصالة لأحد الصحابة وقد خطب امرأة من الأنصار انظر إليها فإن في أعلم الأنصار في أعين الأنصار شيئا بص في فشاعته، لذا أحياناً سعنين الانصار أو غالبية الانصار كان عندهم نوع من أنواع الحول، والحول ذا قد لا يرضي بعض الرجال ويعتبروه عيباً في المرأة، سنقول له، وده ليه؟ لان فيه ضرورة شرعية تعبيري واضح، ضرورة شرعية هي التي اباحت له أن ينظر إليه. فقالوا مدام مبيح النظر لضرورة شرعيه وكانت هذه رخصة شرعية في مثل هذه الحالة إذن هي في غير هذه الحالة تعتبر في الأصل أمرا ممنوعا وعليه يجب على المرأة أن تغطي وجهها وقال هؤلاء ولا يحل له أن تكشف وجهه إلا لضرورة شرعية أو لضرورة دنيوية حيالاً يعني في مسألة زي ما قلنا الخطبة هذه ضرورة شرعية هتكشف الوجه في الشهادة هتكشف الوجه ضرورات دنيوية زي التصبب والتداوي التصبب والايه والتداوي وإذا بيكون في حال احتياجها التصبب والتداوي وانعدام الرفيقه للواليات طبيبة المسلمة فما فيش غير رفيق رجل راجل قول موجود الى هذا بل مش الى كشف الوجه بل الى ما هو اكثر من الوجه واعتقد ان احيانا في او في كثير من الأحيان يمكن المرأة بجلها حالات فلق اولاد مفاجاه ويبقى مفيش اجانه غير دكتور بيولدها فبتبقى مش الوجه بس واكثر من الوجه بكثير ففي هذه الحاله ما تفك الى هذا الا ضروره القصوى وعليه ترى انه لا يجوز كشف الوجه وجه المراه الا اذا كانت ضروره تدعو إلى هذا قالوا ونحن لا نجهد هذا الحديث الذي قد يحتاج به علينا بل هناك حديث يعني هو أشد منه هو أشد منه الحديث المشهور المعروف المتداول بين الناس والذي سرعان ما تسمعه إذا ما قلت ان المرأة ينبغي أن تنتقب وأن تغطي الوجه يقول لك كيف يا شيخ ذكاء الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر بها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين. طبعا هذا الحديث لفظه ألا اسماء بنت أبي بكر. دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها يا ضم رقاع فقال لها وقد اعرض عنها يا اسماء اذا بلغت المرأة المحيض فلا يغض منها الا هذا وهذا وامسك بوجهه وكفيه بل كما قلت جاءت روايه اشد وهذه الروايات اشد ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره. هنا النبي عليه وعلى آله صلاة السلام قال إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا وامسك بكفيه ويديه من منتصف الساعد. يعني لذلك في بعض الالفاظ وامسك من المرفق لحد كده يعني كمان كل ده ياس كل ده يظهر ويمكن ألا سمع البقوري مش عايز اقول الله يرحمه انه كل بواكير تفتح جهنم على مصر عيوا هو صاحب فتوى الله يحل للمراه أن تصلي بلباس البحر الكلام بقى يعني والان حاسب على ما قال كان في برنامج مشاهد على العاص هذا البرنامج كان بيذوق بالليل في وقت متاخر بالمذياع يذيعوا عمر بطيشه نعم وأنا كنت بحب جداً اتابع هذا البرنامج عشان نسمع الضرر اللي بتقال وبيتخرجوها من الناس فكانوا على حسب مقالهم هم بيصطديقوا فيه علماء الدين والفكر والأدب فجابوا البقوري وكنت حريص جداً على اني نسجل البرنامج على علشان لما نعلق عليه ما جيش واحد يقول لا ما قال لا يا خلال شيئت هو لم تدينه سجله بإيه بيه فقال طبعا في الكلام يعني في منتابة أطورة إلى أن وصل لما سألوا عن قضية زي المرض وقال له يعني احنا بنشوف دلوقتي نساء ببغطي وجوها وفي ناس بتنكر هذا وفي ناس بتقره انت رأيك إيه فقال له أنا برأي من هذا نوع من أنواع التشدد والتعنت ويكفي اني في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني اذا بلغت المرأة المحيط قال له اه يعني قد عزيزي على الحديث اللي يظهر من الوجه والكفين قال له لا في رواية جهال والناس هو جاب لنا قال له وديت ليا عند شيخ المفسرين آه قال له لا دا الوجه واليدين الى المرفقين لذلك الرجل ساعتها استغرب وقال للمذبقين أنا أول بس مع هذا الكلام قال له ده حديث موجود ده حديث موجود فأنا لا أدري يعني هؤلاء الناس في كثير من الآن العلم في واحد برضه الآن مشهور أو اللي بيطلع على التلزيون والناس فالله بتحبه ليه ببنى في يقول كل عز يقوله في اللغة وكذا وكذا بمجرد ما يصل إلى الحديث تجد والعياذ بالله كذباً واضطراءاً واضطياتاً على رسول الله وإذا من شدة جهل هؤلاء بهذا العلم لا يعرفون صحيحه من صقيمه كله عندهم حديث ما بيقولوا كله عندهم حديث بدأ دام قرأ بكذاب الترقيق قال رسول الله بس إذا قال رسول الله لو يعني موضوع اهو يبقى قال رسول الله وقرأ أبو وجوده خلاص طبعا هذه الرواية التي رواها ابن جرير في تفسيره من جرير هو مفسر ومحدد ومن حقه أن تقول أخرجه ابن جرير ولكن يعني لا بد أن تكون مع واحد من امرين إما أن تذكر الحديث بسنده كما فعل ابن وتحيل سامعه على أن يتحقق من السند وتبقى أنت برئة زمتك وإما اللي أنت تكون محقق السند فلما تقوله تحكم الناس عليه تقول له أخرج ابن دريل والرواية والله صحيحة أو الرواية والله ضعيفه ويقضره في هذه الحالة برئت ايه ذمتك لكن مجرد اعتماد على ان ابن دريل الرجل رجع وتقول ده على انه مشعر بالصحه هذه مصيبه كبرى هذه مصيبة كبرى لان لا يمكن باي حال احوال مجرد اسناد الحديث الى الكتاب اللي خرجه يكون قطع بصحته الا مع كتابي البخاري ومسلم ومالك في موطئ لان مالك له بعض الأحاديث اللي بنتميها بلاغات الإمام مالك ودي معدولة على الأصابع المضحورة لا بد هي يعلق عليها ومنها رواية مثلا لما ما كنتم أكلمه عن الساوة الصلاة إني لا أنسى ولكن أنس لأسلم هذه رواية أصلا يعني من بلاغات الإمام مالك وذكرها بغير سند عنه عن رسول الله مباشرة هذه رواية أصلا محكوم عليها بالضعف وذكرها الألبابي في السلسلة الضعيفة فما فيش ما تقدرش تقول للحديث صحيح إلا ما جرى يا حك وقولك أخرجه البخات يبقى صحيح آه أخرجه مسلم يبقى صحيح لكن ما تجيش تقول لي أخرجه بجريل ويبقى كده صحيح لا أخرجه بجريل طب صحيح ولا مصحيح فلما تجي تقرأ الرواية اللي عنده أدنى دراية وأدنى فهم وأدنى معرفة حتى بالرجال المشاهير يبقى يعرف الرواية ديس كالصحيحة الله مصحيح بس ايه اخرج ابن جريل اه بقول انت ولا غيرك ماشي لكن انت عاش ابن جريل قال في ايه وذكر ابن سلدها ورجل كان امينا فذكر سندا الى ان قال عن قتاده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانا بسأل البقولي وغيره طيب قتاده صحابي ولا تابعي قتاده رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من بينه وبين رسول الله مفابه ومن أجل هذا بيسمه هذا والحديث المرسل والمرسل نوع من أنواع المنقطع المرسل والحديث الذي أسنده التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بيسموه حديث إيه؟ مرسل والرسل ده نوع من أنواع الانقطاع يعني بالضرورة فيه راضي او اكثر ساقط صاقط لكن حتى لو أخذنا يعني بالله وكان من كبار التابعين اللي كانوا يسمعهم الصحابة مباشرة يبقى على الأقل في صحابي ساقط هنا وفي راوي ساقط هنا والراجع الحديث المرسل أنه ضعيف هذه رواية ضعيفة ولا يمكن أن يحكم عليها بصحة بأي حال من الأحوال أما الرواية الثانية وهي المشهورة والتي تتداولها الفنه الناس إذا بلغت الماء المحيط فلا يظهر منها إلا هذا وهذا وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بوجه وكفيه مش اقول بقى الى منتصف الساعد او إلى المرتقيل لا وكفيه فهذه روايه معله بعلتين العله الاولى الا في سندها سعيد الجبشير وهو محكوم عليه عند علماء الجرح الجرح والتعديل بالضعف والعلة الثانية أن راوي هذه الرواية عن أم المؤمنين عائشة هو خالد بن ضوي وخالد بن ضوي لم يدرك أم المؤمنين عائشة فأيضا بينه وبين أم المؤمنين عائشة انقطاع والحديث المنقطع حديث ضعيف وهو نوع من أنواع الحديث الضعيف وعلى هذا قال هؤلاء الاحتجاج لمثل مثل هذا الحديث في جواز إظهار المرأة لوجهها ولكفيها احتجاج لا يصح وأنا باستعرض في مرة من المرات واحد قال لي طب ضعيف ضعيف هو مش الضعيف بيؤخذ بيه في فضائل الاعمال انا ضحكت لاني اللي بيرجز هذا الكلام انسان جاهل لا دراية له بما يقول وعط ربج هذا الكلام ليه اولا اللي هو لو قال لو فيهم اللي قاله ما كانش قاله ابيقول اي كلام خلاص فكر نفسه عالي قل ليش تاخد بيه في فضائل الاعمال طب طبه يبدو موضوع المرأة تغطي أو لا تغطي تفعل أو لا تفعل هذا فضاء الأعمال إنتك اللي بتقول بيقظ دي فضاء الأعمال ده فضاء الأعمال مي Lucy قال؟ ده فضاء الأعمال ده حلال وحرام فضاء الأعمال ده ذكر تسبيح تهليل ما شخصودي اسمه فضاء الأعمال لكن اللي الموضوع ده موضوع حلال وحرام تفعل أو لا تفعل فأنت مش عارف إنت بتقول إيه ده أولا وبعدين حتى لو كان الموضوع موضوع فضايا الأعمال حديث الضعيف أصلا لا يؤخر به إلا بشروط فلا يكون شديد الضعف فلا يتعارض مع أصل صحيح آنياً درجة تحت أصل معمول به فدي أمور وما قالها الشراء العمالي خبطوا يقول أي كلام وخلاص وخلص المثالة هكذا وعند بعض أهل العلم والله لا يجوز الأقضب بالضعيف أصلا ومنهم الإمام البخاري الله يرحمه إيه لما إيه يعني قال لا نأذر بالضعيف وبشروط ووضعهم بين فكي اسد كما يقال وقال لهم والصحيح الا يكفي فخلهم بالأمرين قالوا يكفي إما ما يلضعيش ماله أي لازم وإن قالوا يعني لا يكفي فيعني في هذه مصيبة وقد كفروا بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم لو قل الصحيح لا يكفي فارديد الكلام الذي يرد بغير علم وبغير فهم وبغير دراسة يبقى هو من عوام الناس أجهل من داره ويتعالم ويفتي في الدين ويدلي بدلوه هذه كارثة بكل المستويات وذلك النهارده الناس تكالبت على الكوتية في الدين فليلا علو دلوقتي بيكفت في قضية النقاب وعجل الامام بيفتش قضية النقاب ويسهر ذاك التفدي في قضية النقاط ولسه ما هنشوف الله حاجة يعني بسم الله ما شاء الله فدي كارثه بكل مستوى بكل المستويات فمش عايزين الدين يكون مرتع لكل من هبة ودب والكلام لابد يكون له ضوابه العلمية فكما قلت هذه الاراء وهذه هذه الأدلة التي ذكرها أصحاب هذا الرأي الذين أوجبوا على المرأة أن تغطي وجهها وكفين يترى أصحاب القول المضاد بماذا استبلوا وياترى مع من نميل وأي القولين مرجح هذا إن شاء الله تعالى سنستكمله ان شاء الله وقدر في يوم الاثنين القادم. السؤال داخل في اطار الموضوع الاخ السائل او الاخت السائل الله اعلم بيتكلم او بتتكلم عن الموضوع لبس المرأة لزي الرجل بس وهي في البيت لزوجها يعني لمرأة في البيت لبس بلطالون وقميص وما الى هذا هل تكون بهذا متشبهة بالرجال بالطبع لا, لا وللمرأة في بيتها ولزوجها ان تلبس ما يحلو لها ولا. ان شاءت تلبس بلطالون غير بلطالون انت حرى في البيت يلبس اللي انت عايزاه مدام لزوجك ومشان افيه تشبه بالرجال وفي الرجال لا بيهم المشكلة وانتي بره لكن جوه يعمل ما يحلو لها لكن هي الأوضاع الآن معكوسة هي بره تعمل ما يحلو لها وجوه تعمل ما يسد نفسه فبره بيقى جوه دي ملناش علاقة وكانت اختي بقى جزاه الله خيرنا منها حريصة على انها تفهم هذا الواضع وكان اخي تبالي بزاو الله خير يقول لي ما رأي فضيلتكم في محلات الملابس المسمى بملابس المحجبات يابن يا كلها على الموضة اللي أنا بسميه حجاب الموضة أنا بسميه حجاب الموضة فبصت لها الإشار بالملاون وبعدين عمل لك على الإشار مش عارف ها بتاعزة البنبطوها وقت الصباعة دي فاطلح حامرة وفاطلح خاطرة وفاطلح زرقة شغلالة وبعدين زياب بيقة وزياب نفتاحها ولك زي محجبات حجاب الموضة بس ارجع اقول لك فيها خف وطاه من المحلات اللي ايه لكن ما هيش تعتبر خاضعة لمحلات الزي الاسلامي لا ومش معنى كده برضو انك انت تروح تولع فيها لا برضو لا مش من هذا اختي بتقول لي ارتدي الخمار واعمل في مؤسسه اسلاميه عمل خاص بالمرأة لا يقوم بها الرجال لا يقوم به الرجال نعم وأريد أن أرتدي النقاب، ولكن المسؤولين خارج المؤسسة يمنعون ارتداءه طب إيه المسؤولين خارج المؤسسة إيه علقتم المؤسسة فهل ارتدي وأرفعه داخل المؤسسة أم أنتظر إلى ما شاء الله بص يوكي. اذا كان عملك ده فعلا لا يصلح الا لامرأه وفي ضروره بتدعو الى هذا العمل والنتيجه اني وانت داخله لازم يخلعوك النقاب فانا بقول لك اخلعيه ولما تخرجي وانت خارجه ارجعي ارتديه بس حاطط لك درب يكون في ضروره لعملك هذا وان فعل العملك هذا لا يقوم به إلا النساء النساء بغير هذا فلا بغير هذا فلا كثيرين قال رسول صلى الله عليه وسلم دلغ عني ولو ايه ومن وسائل التبليغ في العصر الحاضر الشريف الاسلامي فحاول أن تكون مبلغا وذلك بنجد هذا الشريف لمن تعرف ومن لا تعرف وجزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله محمد وحمد يليق جذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام وفيقان مباته الكريمة وبعض فنحن بالتوفيق الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سوره النور فما زلنا نسال الله سبحانه وتعالى ان ينير بها قلوبنا وعقولنا ونصفتنا انه سميع مزيد الله وقبل ان نسترسل الحديث عن تفسير هذه السوره الكريمه الحميمه ان اشير الى شيء اوجد اشكالنا لبعض اخوة فذلك في حديث من السابق اللقاء الماضي في اللقاء الماضي عرضت علينا بعض اسئلة ومن خلالها تعرضنا لبعض الخبايا، فعلقنا على رجلين من رجالات العلم هما الشيخ محمد عبد الشيخ الباقوري تعليقنا ذكرنا سيئه لهذا وسيئه لذلك وهذا لم يعجب بعض الحاضرين وقف بعضهم يعلق على ان هؤلاء قد ذهبوا باعمالهم وما ينبغي أن تذكر اسماءهم أو أن نتحدث عنهم ببعض معايدهم وأن هذا يعتبر غيبة في حق هؤلاء بالطبع هذا كلام غير منضبط وقائله ينبغي أن يفهم الدين جيدا قبل أن يقول هذا الكلام فرق كبير بين أن تذكر الإنسان وأن تذكر فيه عيبا شخصيا وبين أن تذكر فتوى لمرئ تعلم أنه قد أضل بها وضل الناس فينبغي أن ترد فتواه والبون شاسع والفرق كبير أنا حينما أتحدث عنك أقول إنك كذاب إنك تأكل كثيرا إنك طويل إنك قصير هذه أمور ما ينبغي أن أقول فيها وما ينبغي أن أثيرها أما حينما تكون من أهل العلم الذين يعتد بهم ويقتدى بهم ثم يقول منك ما يخالف العلم والدين فينبغي أن نقف معك وينبغي أن نبين ضلاله للناس جميعا حتى لا ينخبع بك أحد وأن نذكرك بالإسم, بالاسم ولا شيء في هذا ولو أن في هذا ضرر ولو أن في هذا خطأ علميا لم هدم علم بأكمله وهو ما يسمى بعلم الجرح والتعديل علم الجرح والتعديل وعلم علم من علوم الحديث هذا العلم ينبني تماما على ذكر معايب المحدثين ومحاسنهم فلو قلنا ان ذكر المعايب هنا يعتبر زيادا ولا ينبغي ان يذكر لسقط علم الجرح والتعديل تماما ولكن اهل العلم لما تكلموا مثلا عن امام من الائمه وهو الحسن البصري لما قيموه في علم الحديث قالوا هو مدلس أكان لنا أن نغضب وأن نقول لهم هذا اغتياب لرجل من أهل الفضل والعلم لا يجوز بالطبع لا ينبغي أن نقول هذا حتى ينظر في حديثه خاصة معا على فلا يقبل حتى يكون الناس على بجنة من أمرهم لأن الدين عندنا أغلى من الرجال ومن جعل الرجل أغلى من الدين فلا خير فيه ولا حاجة بما إليه ولما تحدثوا عن أبي حنيفة وهو الإمام الأعظم والذي قال فيه الشافعين نحن عيال في الفقه على أبي حنيفة قال هو ضعيف في علم الحديث هل ما كان ينبغي لهم أن يقولوا هذا في مجال العلم والذي يتعرض بالعلم وتكلم بالعلم ينبغي أن نبين مساوئه العلمية للناس قبل محاسنه حتى يحضره الناس ونكون بذلك قد خدمناه وهذا شيء معلوم من الدين كذلك الرجل الذي له مساوئ وقد عمت مساوئهم ايا كان ما امرنا ان نجامل احدا حتى لا نكون كاليهود وكالنصارى ما ضاع دينهم الا بذلك لما داهن بعض بعض وجامل بعض بعض ودار بعضهم على بعض ضاعت دينهم وضاعت شريعتهم والله سبحانه وتعالى أعاب عليهم وقال اتخذوا أحبارهم ورهبا لهم أربابا من دون الله ولما قيل له يا رسول الله ما عبدناهم قال أما روكم فأحل لكم الحرام وحرم عليكم الحلال نحن لا نتبع أحدا في هذا وأين كان مركزه وأين كان وضعه إذا ما أخطأ نقول إنه أخطأ بهذا يحفظ الدين وبهذا أمرنا وهناك, وهناك يعني من اراد ان يستطيب في هذا فليرجع الى صحيح البخاري البخاري في صحيح عد بابا في من يجوز اغتيابهم ومن يجوز ان تذكر مساويهم واعتقد انه استدل في هذا المثمار بحديث لما مرت جنازة بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ابقى الخلق واروع الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت لها الجنة ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا ما النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وما قال لهم قد اغتبتم الرجل ولما تقولون هذا ما قال هذا الكلام وإنما قال قد وجبت أي وجبت لهم النار ومعنى هذا أنه هناك أمور وهناك أحوال يجوز لك فيها أن تذكر الرجل باسمه وبعيبه بل يجب عليك هذا حتى يحضره الناس وحتى يكون الناس على حذر من فتوى ورحم الله الامام احمد فقد قال كلمة ينبغي ان تعوها جيدا وان تضعوها حلقه في اذانكم حينما قال ان رد خطا العالم أفضل عندي من الجهاد في سبيل الله أفضل عندي إلى الجهاد في سبيل الله لماذا؟ لأنك حينما ترد خطاه فقد عصمت الناس من أن يستبعوه وأن يقعوا في مثل هذا الضلال وأن يسيروا على نهجه قبل أن تقول أنا أغتاب أو انت اغتبت أو هذا اغتاب ينبغي أن تفهم جيدا مثل هذه الأمور وتعلم أن هناك علما في هذا الدين يقوم على التجريح ويسمى علم الجرح وهو الذي يتعلق بكل إنسان له مساس لهذا الدين يتكلم في علم الحديث أو في علم التفسير ينبغي أن نبين خطأه قبل أن نبين فوابح حتى يحضر الناس خطاه فنحن لا نغتاب أحدا وإنما نتحدث بمنهج علمي ينبغي أن نتحدث به وإذا ما جلسنا في هذا, في هذا المكان لا نجامل أحدا أي كان مهما كان وضعه ومهما بلغه منزال العلم ولا يعنين أنت تحبه أو لا تحبه هذا شيء لنفسك ولكن لا تجبرنا ان ننافق او ان اداهي فنحن لا نقبل هذا ايا كان المرض وايان كانت مكانته عندك وايان وايان وايان وايان وأيًا وأيًا وأيًا وأيًا وأيًا اذا ما اخطا سنقوله هو ونذكره باسمه ولا أخطأ اخطا في كذا واحذروا من ارتضى منا هذا المنهج فاهلا به ومرحبا وما الأراد مننا غير ذلك فنحن لا نريده ولا نريد أن يسمعنا هذا أمر أرادنا أن ننبه إليه حتى لا يصار معنا بعد ذلك نعود بعد ذلك إلى سورة النور وأعتقد أننا ما زلنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى كل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وأعتقد أننا تحدثنا عما ينبغي أن يغض النظر عن هذا ولكننا وقفنا مع قضية وجه المرأة ويدي المرأة وعرف المرأة على وجه العموم وبينا خلاف أهل العلم ومق له أهل الضلال في هذه القضية وهم الذين رأوا تحريم النقاب وأنا أسميهم بأهل الضلال ما ينبغي أن يقال إنهم أهل علم وقلنا إن هناك رأيان أساسيان ينبغي أن نقف معهما الراي الأول الذي قال إن جسد المرأة كله عوره ما ينبغي أن يظهر من المرأة ولو حتى الظفر وممن تمنوا هذا الرأي الإمام أحمد عليه رحمة الله وذكرنا ما استبل به هؤلاء وقلنا إننا إن شاء الله تعالى سنقف على خط الشياد سنعرض أدلة هؤلاء كما قالوها وأدلة هؤلاء كما قالوها ثم في النهاية سنرجح ما ي... ما نراه راجحا فإن كان لك هوا أو رأيا مخالفا فلا تنجلنا به وإنما سنرى ما نراه راجحا إن شاء الله تعالى ذكرنا أدلة من رأوا أن غطاء الوجه واليدين أمر واجب على كل امرأة وآلا لنا في يومنا هذا ان نذكر أدلة الذين رأوا جواز كشف الوجه والكفين الذين رأوا جواز كشف الوجه والكفين كان لهم على ذلك عدة أدلة أولا الحديث الذي جاء عند أبي داود في سننه والبيهقي في سننه وهو الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين عائشة وجلت عندها اسماع وعليها ثياب رقاق فقال لها إذا بلغت المرق المحيط لا يظهر منها إلا هذا وذاك أن شكل وجهه وكفيه وقلت لكم إن الذين رأوا وجوبة لفاة الوجه والكفين قالوا إن هذه الرواية لا يحتج بها لضعفها فيها والضعف وارد للسببين السبب الأول أن هذه الرواية فيها انقطاع صالب ابن غيث لم يدرك أم المؤمنين عائشة، والسبب الثاني أن هذه الرواية في سندها سعيد بن بشير وهو محكوم عليها بالضعف محقوم عليه بالضعف كما قلنا في اللقاء الماضي. الذين رأوا جواز كشف الوجه والكفين استدلوا بهذه الروايه وقالوا هذه رواية وإن كان فيها ضعف إلا أن ضعفها ينجبر بالمتابعات والشواهد أقول مرة أخرى قالوا صحيح هذه رواية المسلمون يسلمون بضعفها ولكنهم رأوا أن ضعفها ينجبر بالمتابعات والشواهد وذكر جملة من المتابعات والشواهد من جملة ما ذكروه هذه الرواية المرسلة التي أخرجها أبو داود في مرسيله ومعنى أنها مرسلة أن التابعين أسندها مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقط منها الصحابي. هذه جواب المرسلة أن قتاده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حاضت الجارية احفظ اذا حاضت الجارية فلا يظهر منها الا هذا وهذا وامسك بوده وكفيه من المطفل اللي هو منين يعني منين اذي المطفل الله يرضى عليك من هنا من هنا تمام فقالوا هذه الرواية شاهد لتلك الرواية السابقة رواية ثانية اعتبروها ايضا شاهدا ليشهد لهذه الرواية وعشان كده حكموا على مجموع الروايات انها ترقى من حصر. هذه الرواية الثانية فيها وهي ذكرها البيهقي وغيره هذه الرواية أن اسماء بنت عميس وهذه الرواية كما قلت عند البيهقي وعند الطبراني أن اسماء بنت عميس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة وعندها أختها اسماء عليها ثياب شامية كمها واسع الشرقات ده المراد الكم ايه؟ اه الكم ايه؟ الكم واسع كمها واسع انتم تعلمون ان الكم الواسع ده للمرأة ايضا خطأ لان من شروط زي المرأة ها ان يكون ساترا والكم الواسع غير ساتر لان هي بمجرد ما ترفع ده كده الا يحصل كل ده هبا فعليها يا ابو كمها واسع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج طبعا شيء طبيعي المراه زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لماها ويرى في وجه مرأته ما تحب وما تكره ويعرف متى تكون غاضبة ومتى تكون راضية وكذا وكذا المرأة كذلك ينبغي أن تكون على هذا المستوى لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج شعرت أم المؤمنين عائشة أن هناك أمرا هو الذي بعله يخرج هو قد كرهه فقالت لأشماء تنحش يعني خروجه تنحش فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمرا كرهه منك شف منك حاجة مش عجبها طبعا لو هذا الأمر يعني يحدث الآن كان كارثه كارثة وأدى إلى تقطيع الارحام والأخت خسرت أختها وانت تقول لي يوم مخرج عشان جوزي بزعلان هي أختك ولا جوزك والكلام الخايب اللي بنسمعه دي إنسانة مسلمة ونضجة فاهمة وعية ودى النبي صلى الله عليه وسلم غضبوه لا يكون إلا بحق فعزة افهم فيه إيه ففعلا قامت أسماء وتنحك خرجت فلما خرجت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يعني من الذي كره اسألوا ولما خرجت ففي حاجه كده يعني زعلتك وخرجت كده السبب والعله سبب والعله ايه اللي زعلك واللي اخبرك واللي خرجت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما رايت هيئتها يعني كان عجب شكلها عشان طبعا الايه الاكمام الايه الواسعه مش يوعد يحملق وي... ويقعد مقامش كل الجالة كذا ما يسبق يقود شلية واحدة وتعجبه من يقعد مقوم نسأل الله السلام والله فقال أما رأيت هيئتها وفي الله أتعجبك هيئتها يعني الهيئة تعجبت بك تعجباك فوضل خرجني فقال تعقيبا إن المرأة المسلمة ما ينبغي أن يظهر منها إلا هذا وهذا اسمع بقى وامسك بكمه ده قم كده فجعله على ظهر يديه حتى لم يظهر الا اصابعه كده يعني واضح الصوره اللي نعملها كده يعني حتى لم يظهر الا اصابعه ثم نصب يديه على صدغي حتى لم يظهر الا وجهه الرواية دي يحفظ الكلمسين له هولهم من طريق راوي وهو ابن لهيعة هكذا ينطق الاسم ابن لهيعة هذا عند اهل الحديث رجل ثقة المحدث لابد ان يكون ضابط ضابط الحديث يعني اللي, اللي شمعه والضبط زي ما بيقولوا نوعان في ضبط كتاب وضبط صدر يعني ايه ضبط كتاب وضبط صدر ضبط الصدر ان يعرف هذا المحدث بانه كان يحفظ ما يسمع ده يسمى ضبط ايه ضبط صدر يبقى حافظ وفي اي وقت يجيب لك الحديث اللي انت عايزه منين منين من, من, من ذاكرته وطبعا كان البخاري الله يرحمه أستاذ في هذا ولما كانوا أعدوا يتكلموا إن البخاري ده أحفظ أهل جماله وقعدوا اختلفوا وإزاي أحفظوا بعضه ما في رجل علم إلا ويحمق عليه الكثيرين في عصره دي مسألة معروفة خاصة لما يكون نابغة ويكون بارع في هذا المجال فالبخاري لما ذهب إلى بغداد أهل علم بغداد اجتمعوا وأول ما دخل كل الناس اجتمعه تعايز تسمع له فأهل علم بغداد اجتمعوا وأرادوا أن يختبروه عايزين يشوفوا ده فعلا حفاظة زي ما بيقال عنه وكذا, وكذا وكذا وكذا وكذا ولا لا فعملوا إيه أحضروا عشرة رجال واعطوا لكل رجل عشرة حديث عشرة كتبوها لفوارئة علشان يسأل البخاري عنها بس عملوا إيه بقى كل حديث بيبقى له سند وإيه وما السند. اللي هم الرجال عن عن عن عن عن عن عن الى ان وصل عن رسول الله قال كذا تمام? هم عملوا ايه بقى? كتبوا العشر احاديث ومسكوا الاسميد لخبطوها يعني شالوا السند الحديث ده حطون الحديث التالث. سند الحديث التالي حطون التالي. واعضوا لاخبطوا ايه? احاديث. واعضوا العشر رجال وقليلهم لهم عايزين كل واحد فيكوا يقوم? يسأل البخاري عن العشر ايه? احاديث. فلو عرف ان الاسانيد متلخبطة والموتون مشيها م... م... دي اسانيدها يبقى حفاظة ما شيء يبقى كل الكلام اللي بتقال عنه ده مبالغات لا اساس لها من الصحة فعادوا عشر رجال فقام اول رجل وقال اني اريد ان اعرف هذه الاحاديث قال اسمعني فالله دي العشر احاديث اول حديث يقوله البخاري قال له لا اعرف التاني لا أعرف, لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا أعرف العشر حديث اللي بعده بعده لا هي أجابت لا أعرف لا أعرف لا أعرف الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع فبعض الناس قال فاطم الرجل مصيح هي الأحاديث دي بالموتون دي كده هو ما لأن طخباتك كذا ففعل ما يعني مش موجود السرد دا ما لوش المثل إذا فعله فالبعض قال فاطم الرجل والبعض الآخر قال ما عرف الرجل طب سهل اي واحد يوعظ يقول لي ايه هات واحد من الشارع يوعظ هنا كل ما تقول لي عزيزيه لك لا اعرف ايبا عالم خلاص فالبعض قال فاطم الرجل والبعض قال ما عرف الرجل الى ان قام اخر رجل وانتهى من اخر حديث فالبخاري يسأل في حد هيقول حاجة تلق قالوا لا واذا بالبخاري يعيد المئة حديث كما سمعها ويرد كل متن الى سنده الناس كادت تجنب واحد قال ليس العجب في ان البخاري يعني صحح الميت حديث وانما العجب انه ازاي صردها زي ماسمعها احاديثها الحديث بالسند المتلخبط زي ما له يعني شو بمجرد ما يسمع كده صردها كما قالوها له عاد فرد كل حديث الى متنة. الناس هتجنل الراجل ده يعني في لحظة كده يسمع لأول مرة ويحفظ لذلك سلموا له وشهدوا له. ده اللي احنا بنسميه بقى ايه بطي ايه بط الصدر. سرعة الحظ دي بط الصدر. في ناس ما عندها يعني سرعة الحظ نفهم كويس جدا. لكن ما عرفش يحفظ. فيعتمد على ايه? على ضبط الكتاب بقى ضبط الكتاب اللي كل حديث يسمعه وروح عامل ايه كابه فلما تيجي تقول له ان تسمعك الحديث الفلاني او تعرف حديث كذا كابه والاك انتظر وروح جايبه ايه الكتاب يقرأ منه الدهيعة هو في الاصل ايه؟ دا دا دا ديكنيته ولكن اسم الحقيقة الله الحضرمي عبد الله الحضرمي هذا كان من الذين يعتمدون على ضبط الكتاب مش على ضبط اللي ايه? فكان يراجع من كتاب وكل ما تسألوا يجيب لك من كتاب. فجي في اخر حياته كتب احترقت. كتب اللي كانت فيهم ده فيه ومثال حديث اللي كان بيقول منها احترقت. فبدأ يعتمد على ايه? على ذاكرته وضبط صدره. فبدأ يختلط. يحصل عنده لغبطة في بعض اللي في بعض الاشهاد. وعشان كده بدأوا يعني ما يقبلوش حديث قوي فبعض اهل العلم اللي كونيه اختلط بعض حديثا وبعض اهل العلم بيجعل حديثه حديثا حسنا يعني ما يرقاش المرتب الصحيح قوي حسنا لكن حسن من أنواع برضو ليه الصحيح ومنهم الهيتمي الهيتمي في مجمع الزوائد إذا ما ذكر حديثا فيه ابن لهيعة يقول فيه ابن لهيعة وحديث وحسن تمام لكن ما اتفق عليه أهل العلم أن حديثه يكون حسنا في المتابعات والشواهد يعني لو رأوا الرواية اللي هو رضيها جات من طرق أخرى يبقى هو فعلا أصابق في في نقله وفي ضبطه هذا يبقى حديثه حديث إيه حسن وعلى سلكد الحديث ده بيعتبر اللي احنا قلناه وهو فيه بلاهية هذا حديث إيه حسن لأنه وارد في المتابعات والإيه والشواهد وله متابعات الشواهد وله متابعات الشواهد ولذلك الهيتم يذكره في مجمع الزوائد وحكم عليه بالإيه بالحشر وبيضاف إلى هذا أن نفس البيهاق لما ضعف هذا الحديث وعلته في هذا ذكر رواية المرسلة اللي احنا قلناها بتاع الأم المؤمنين عائشة وقال إن هذه رواية المرسلة تقوى وأياده في هذا الذهبي تقوى بما نقل عن الصحابة في هذا من جواز كشف الوجه والكفائل ويعني بأنها تقوى بما نقل عن الصحابة إن نقل عن أم المؤمنين عائشة قالت إلا ما ظهر من الوجه والكفائل ونقل عن ابن عباس إلا ما ظهر منها وصح هذا قال إلا الوجه والكفاس ونقل هذا أيضا وصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقالوا مجموع بقى هذه الطرق والشواهد سواء ما أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما نقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأم المؤمنين عائشة وصح عنها ذلك وابن عباس صح عنه ذلك وابن عمر صح عنه ذلك قالوا هذه الروايه بمجموع هذه الطلق ومجموع هذه الشواهد صرق إلى مرتبة, مرتبة الحسن وهي فصل في نزاع القضية وعلى هذا رأى تحسين هذه الروايه وأنه فعلا لا يجوز أن يظهر من المرأة إلا الوجه والكفان وعليه فيكون إلا ما ظهر منها أي الوجه واليه والكفان. ذا أول دليل الدليل الثاني قالوا أيضا هناك روايات بتؤكد ان الا ما ظهر منها المعني به الوجه والكفاه هذه من هذه الروايات حديث جابر هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه يقول شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العيد فلما خرج إلى المصلى بدا بالصلاه من غير اذان ولا اقامه قبل الخطبه ثم قام فاتكا على بلال ثم خطب فامرنا بتقوى الله ووعظ وذكر ثم انقلب إلى النساء بعد ما اسمع الايه الرجال انقلب لمن النساء ما كانت في با وقتها مخرقنات تسمع النساء او كذا او كذا او كذا من تسمع فتسمع ومن لا تسمع فقدر الله فعل وفي نفس الوقت واراد ان يعظ النساء موعظة خاصة يقول ثم انقلب الى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن يتصبقنا. وقال ان, إن اكتركنا في النار. ان اكتركنا في النار. فقامت امرأة وسط النساء وقالت لما? لفظ بما، ليه يعني احنا اكثرنا في النار ليش? معنى النساء يعني? فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكثرنا الشكاية وتكفرنا العشير وده منشي النساء من في تلاقي الوحدة يعني الواجب جاء بكقول لو قد لها صابر عشرة شام برضو ايه بتشتكت وتكفر العشير انه مهما فعل لها خليه بس يجي في يوم زعلها زيارة قد كثير جعلتها رائد بكده وده اللي قال لنا صلى الله عسلت إذا أحسنت أو دي لفظه في البخاري صعيره إذا أحسنت إليهم بها طول السلة وطول العمر تأشد إليها ثم أسأت إليها يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط وديشوفها في أي مشكلة كده بتبدا عمال وعمال يعمل لها ويجب لها وكذا و... برمز على قال فرقه قلت لك هو شفت معاه يوم كويس يا شيخ تقي الله اتقي الله اتقي الله هو لا شفت جبت معاه يوم كويس يبقى عمال الراجل يخرجه في فسحه سبعه اسابيع هو بيفسحني هو بيوريني الشارع ممكن هو كل يوم كان بيخرجه كان بس فسحه اسبوع هو مش عارف ايه اتقي الله اتقي الله فسبحان الله العظيم هي دي طبيعه في النساء ودي اللي هتدخلهم جنان من اوسع ابوابها ولا بسمعهم وبسمعك عشان كل واحد ينصح بنته وبالله عشان يقول ما شفتش ما عمليش ما تاوليش والله اتقي الله في نفسك اتقي الله في نفسك اتقي الله في نفسك جهالنا ما في هذه الروايه النساء قمنا بعدما سمعنا يعني الوعظ والتذكير وامرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقه قمنا اللي تصدقت بمرتها واللي تصدقت بكذا وحتى كذا وهم رمون كده بسم الله ما شاء الله يعني الشيخ هذه روايه الذي استدل به هؤلاء انه هو قامت امراه شفعاء الايه شفعاء القدين شفعاء القدين هو التغير إلى سواد، يعني المرأة فيها في خدها لون جلدها عملياً متغير عن سائل لون البشر يسمى سفعاء له سفعة الخدين. فقال طيب منين عرف الناس سفعة الخدين؟ لا يمكن أن يقال هذا إلا إذا كان وجهه مكشوفة ولا هجيب سفعال خباني مين من مني ان شاء الله كان ماسك اساعة الليزر شاف اللي والا النقاب كيف يا صيفة باذا الواصل انا طبعا بستغرب لان بعض الناس اللي حبوا يفروضوا النقاب يعودوا بقى يتخنقوا ويلووا في الرواد دي ما محبش هذا التعصب ده اللي لا احبه باي حاج الاحوالي لابد ان يكون المرض على حيدة تماما ويقول جمال. فالله حصل ايه ان بعض المتعصبين اللي النقاب قامت بها دي الرواية وقال لعل هذا كان قبل ان يفرض النقاط فتبقى المراه فعلا ما دينكرش انها هي كشفة ما ادروا شو مش كشف لان الرياء اضحق فقرييا هي كشفة بس لعل هذا قبل ان يفرض النقاط طبعا هذا الكلام اترد عليه ومدن رد عليه الالباني بارك الله في عمري عمل مجهود فعلا في تحقيق هذا الامر وقرأت ما كتبه وهو من اجمل ما كتب. الله جل الله خيرا بدأ يتتبع يشوف بقى قبل فرضية النقاب ولا مش قبل فرضية النقاب لاني انا لا يمكن ان اقول ان دي قبل فرضية النقاب او بعد فرضية النقاب الا اذا وقفت على الايه? على التاريخ. على التواريخ. اللي حاصل ان الالباني متى امر النساء. أن يخرجن ويشهدن العيد ودعوة الخير أمر النساء أمر النساء باع آية الاختبار ونزل فيهم آية البيعة طيب كان الكلام ده انت الكلام ده اللي هو أمر النساء أن يخرجنا وأن يشهدنا وأن وأن وأن وأن آية الاختبار في الياف امتحنوا أو الامتحان دي كان معروف انها سنة ستة هجرية. كانت سنة ستة هجرية. وعقبها بقى اية البيعة وكذا وكذا. من سنة ستة لسنة الثمانية. ايه. الحجاب كانت سنة كم? معروف ان هي فيها خلاف البعض قال كانت في السنة الثالثة من الهجرة والبعض قال انها كانت في السنة الخامسة من الهجرة. اي ان كان الامر فيبقى آية الحجاب كانت قبل آية الامتحان قبل آية البيعر اللي ورد فيها الأمر باخراج النساء او إن النساء يخرجن فيشهد فثابت إن هذه الواقعه كانت بعد آية الحجاب فالقول بالله لعلها كانت قبل, كانت قبل آية الحجاب قول ساقط ولو إن هذا صح إن على نفطرج هذه الواقعه كانت قبل أن يفرض ليه الحجاب جميعهم بيقولوا ماشي. طيب لما فرض الحجاب لما فرض الحجاب كان في فرضية الحجاب ما يأمر بغطاء الوجه والنهي عن كشف الوجه. هات لنفسه صريح صحيح لهذا. هات لنفسه صريح صحيح في هذا. هتقول الايات القرآنية الايات القرآنية اللي الاقوال. قول بيقول تلزم بغطاء الوجه. واقوال بيكون ليس فيها غطاء الوجه. وعشان كده قالوا ان ما صح فيها فليس بصريح وما صرح فيها فليس بملزم ولا موجب يعني كلها افعال فردي, فردي ودي لا تصح للناس باي حال من هذه الاحوال فهذه الايه ايضا محل في النزاع وفيها دليل بين واضح على ان الوجه كان مكشوفا ده نمره واحد مما يؤكد كشف الوجه. بعد الدليل اللي فات. اثنين طبعا برقم واحد اثنين بعد دليل يظهر منها الا هذا وذاك اثنين حديث الفضل. حديث فضلي حديث وارد في الصحيحين وفي غيرين. ما عند النساء والبيهقي واحمد وعند الكثير. حديث الفضل حدث به في الصحيحين عبد الله بن عباس وحدث به عند احمد في مسنده علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن الصحابه اجمعين في الصحيحين عبد الله بن عباس بيقول انا النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع في يوم النحر وعايزك تاخد بالك من الكلمتين دول قوي وبلغه صحيح البخاري في يوم النحر عشان في شبهه ترد وهو رد عليها بهذا الكلام في يوم النحر جاءته راه من قصع لتسأله لتساله في لفظ البخاري في يوم النحر روايه سيدنا علي بن ابي طالب في مسند الامام احمد بسند جيد وروايه صحيحه سيدنا علي بن ابي طالب يقول في يوم النحر بعد ان رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة لعقبه جاءت امراه من فتعم يقول ابن عباس جميلة الوجه في رواية وضيئة يعني رجاشا جديد جمال وضيئة وكان العباس وكان الفضل رذفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الفضل بن عباس وكان الفضل رذفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وضيئا هو ايه جميل فلما وقفت المرأة لتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليها الصدسي ونظرت إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرف وجهه وعشان كيف يقول النبي رواية قال نصرف وجهه فالأمه تمادي فلوى عنقه واحمد وره ويشكه فلوى عنقه طيب الشيء في هذه دواية ان عبدالله بن عباس بيقول امراه وضيئه انا استغربت جدا من بعضهم بعض الكتاب الكبار واللي كتب في فرضيه النقاد يقول لك كانت منتقبه طب كانت منتقبه عرف منين انها وضيئة يعني هات لوحده منتقبه اقول لي تبقى وضيئة ولا مش وضيئة. نعم يا سلام جبتها منين ليه <تصفيق> فوضيئه منين ولو كان ده يعرف وهي منخبة بقى يبقى انت مش محتاج لما تروح تخطبها انها تكشف النقاط. مش كده ولا ايه? فاعجبها مين? وعشان كده عجبت من حزم جدا في تعليقه على هذا الحديث. في تعليقه على هذا الحديث. قال لو كان غطاء الوجه واجبا لما لوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل ولا امرها ان تغطي وجهه. ولا امرها ان تغطي ايه? وجهها مغطي بوجهها ولو كانت مغطية لوجهها لما عرف العباس انها وضيئة بكلام كلام ابن حاذب ده كلام ابن حاذب تعني عايز يقول لك له نافع كده وله نافع كده لا تقدر تقول ان غطاء الوجه واجب وانا كان الله غطي ولا تقدر تقول انها مغطية وانا فكانش العباس عرف انها ايه عرف انها وضيئة وكان اصل الفضل لو ايه مغطيك الحنفر عليها اللي هيخش عليها هيبص على ايه? راحة بينها. صد. سمعتين السرعة لاخد مصر الله. فزاق بقول اني هذا الحديث استدلق ليه على ان المرأة جاءت كشفة عن وكان وديها كان وديها شديد الجمال وده بيرد على علي اني برضه في بعضهم قال لو ان الوجه كان شديد الجمال تبقى اه تغطيه. ده بيردوا. هذه روابة ترد عليه. اللي حصل اني الذين رأوا. قالنا غطاء الوجه فرض كان لهم على هذه الدواية قال ان هذه الدواية كانت في حجة الوداع ومعنى كده انها في الحج فتبقى المرأة كانت محرمة والمحرمة آآ آآ يعني لا تنتقلق بنرد على الشبه دي بكذا الشيء الشيء الاول ان من قال لي انها كانت محرمة والبعض في روايات زي ما دي في البخاري في يوم النحر وزي ما دي عند احمد في نصر عشان كده يقول لك قول بلد في السنين دول بعد رمي جمرة العقبة العقبه ده انتوا عارفين ان يوم النحر ده بيبقى يوم التحلل الايه التحلل الاصغر يعني بيجوز للمراه كل شيء ده بقى تلبس المخيط وتغطي وجهها وكذا وكذا وكذا وكذا وتطيبوا الا الجماع كل شيء بيجوز الا الجماع فمعنى هذا من برأة كانت في وقت الايه? التحلل يعني كانت في وقت فرضية النقاط فكان لازم النبي والله نتوقف فوين قال قالت ان هي كانت محرمة الروايات بتشير الى غير هذا تماما طيب حتى على فرضية انها كانت محرمة. افترض معك هذا الافتراض. طب ما انتوا قبل كده في ادلتكم جبتوا روايات الايه? السادل. مش كده ولا ايه قلت اني ام المؤمنين عائشة في حديث مسلم كانت بتسدل اذا مر بيهم ايه الرجال طب كان على الاقل النبي يقول يا ايه ازدلي فلا قال لها لا ازدلي ولا قال لها امتقب لانه لو الله لها يبقى اوجب عليها وده مش وارد وابنما الوارد انه هو اللي يصرف ايه بصله مع جواز بقاء الوجه ايه او اوليا هنا بقى عمل الاشكال قالوا ايه شوف ابن حجر لما بيشرح الحديث ده اه وقع في يعني امر متناقض وده بيبلل على ان رجل العلم مهما بلغ من العلم لكل جواد منه كبوه يعني انا من المحبين جدا لابن تيميه الله يرحمه محب العلم جدا لكن دائما اكون الناس مش معنى كده ان انا بقلله او بنزوع عن الخطا لا ابن القيم نفسه يعني رد بعض الامور على ابن تيميه وقال ان هذا ما هوش مطعم في ابن بل عكس ان مثل ومثل ابن تيميه كمثل الهدهد وسليمان فان الهدهد قال لي سليمان احط بما لم تحب به وانا احط بما لم يحب به ابن تيمية هو الهدهد وسليمان هو سليمان. فعايز اقول لك ان معنى ان انا بصحح له او بيبلغني شيء ما بلغوش او او ده ما يحطش من شاء له. اللي ده من المطاحب ده. اللي هدهد هو الهدهد هو سليمان هو سليمان. فعايز اقول لك ابن القيم هو ابن القيم وابن تيمية هو ابن تيمية. فابن تيمية كان فتبكال لما انا في مقدمة في علم التفسير. وكنت واقف مع قضيه النبي صلى الله عليه وسلم فسر القران كله اولم لم يفسر القران كله ابن تيميه النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القران كله في منهاج في مقدمه التفسير قال هذا الكلام مع ان جه بعد ما قال الكلمتين دول رجع قال وده اللي قلت لاخواننا هتلاقي تخبط بقى هنا رجع قال ايه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا ذهبنا الى سنته فسألنا على التفسير للم نجد إلا القليل فإذا لم نجد ذهبنا إلى أقوال الصحابة فإذا لم نجد ذهبنا إلى اللغة وإلى الابتهاب طب منين أنت من شواء كنت نسا بتقول فصل إيه ففي نفس تقول كلام أو بيحصل خلط عندها اللي حاصل إن ابن حجر لما شرح هذا الحديث قالت ضمن الشرح إني ثبت من خلال رواية أحمد ان كان هذا بعد التحلل الاصغر بعد رمي جمرة الليه لا ثم لما جريت كلمنا عن قضية غطاء الوجه ينقل كلام ابن بطال وهو من اهل العلم ومن اهل الفقر فبيقول ان ابن بطال بيقول او ونقل كلامه بالضبط ابن بطال قال ان هذه ذواية فيها دليل على ان ما فرض على امهات المؤمنين لا يتعلق بشائر النساء الا وهو غطاء الوجه فغطاء الوجه كان مفروضا عليهن ولم يفرض على سائر النساء بدليل أن هذه المراه جاءت وكانت قد كشفت عن وجهها ثم عقل ابن بطال قائلا وبدليل انها اذا صلت جاد لها أن تكشف عن وجهها وكفيها ومعلوم انه من شروط صحه الصلاه ان تسطر المراه عورتها فلو كان الوجه عورة لما جاز لها ان تكشف الوجه في الصلاة. لكلام ابن ابن بطاية ابن وقال وهذا كلام جيد. ولكن نتعقبه بان هذا الحديث لا يصح ان يكون دليلا وفاصلا في القضية لان المرأة لعلها كانت محرمة. طبعا لما ترجع لكلامه من سوية كان بيقول ان هذا كان بعد بعد رمض الجامعة العرب بعد التحلل فأصبح في كلامه هنا شبه تناقضه وصار هذه العلة التي من أجلها قال ان هذا الكلام يعني معينه جيد لكنها دي تعكر عليه